بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم أما بعد قال المصنف رحمه الله في بيان تفاصيل الشروط السبع بكلمة التوحيد قال وثالث القبول لما اقتضطه هذه الكلمة بقلبه ورسانه قد قصى الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إن جاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأبها كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو دئتكم بأهدى مما أوددتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم تنظر كيف كان عاقبة المكذبين وقال تعالى ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ففي الحقيقة هي أليلة عامة يعني يعني الاستدلال بهذه الايات يعني على ما ذكر من ان هذا الشرط شرط القبول المنافي للرد او ان يقل القبول المنافي للتكبر بهذه الايات فيه نظر يعني الاستدلال اقوى بما اللي هو في قوله تبارك وتعالى حصول الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم الى قوله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يتكبرون ويقولون انا لثارك الهتنا لشاعر مجنون فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه استكباره وتكبرهم عن قول لا اله الا الله وتكذيبهم من جاء بها فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما اثبته نفذ الالهيه انا غير الله واتلت الهه الله وحده من قالوا انكارا واستكبارا اجعل الالهه الههم واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم انيموا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق وقالوا ها هنا ويقولون ان قال تجل عنهم ويقولون انا لترك الهتنا لشاعر مجنون فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات ثم قال في شأن من قبلها إلا عباد الله المطلسين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرم فالرد والإباء والاتكبار هي معاني متلادمة قد ذكر سبحانه وتعالى عن إبليس كما ذكرنا قال إبليس إلا العنت ابى والتكبر وكان من الكفر والاباء هو الرد وعدم القبول لشرع الله سبحانه وتعالى وما امر به سبحانه وتعالى والاستكبار ولا ادلاء هو المنافي للخضوع لله عز وجل والتواضع له سبحانه وتعالى هو عبر عن ذلك بكلمة القبوش يقول وفي الصحيح أن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيف الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلأة والعشبة الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس أشربوا وسقوا وزرعوا هذا مثل العالم الفقيه والمثال الأول الذي يعمل بالعلم الذي عنده ويعلمه لنا والنوع الثاني ناقلوا العلم الأجادب التي أمسكت الماء هم ناقلوا العلم كالمحدثين الذين كثير منهم ليس لهم معرفة كبيرة بالاستنباط والفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربحا من الفقه إلى من هو أفقه منه ربحا من فقه غير فقه ربحا من فقه غير فقه قال وطائفه واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان اصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماءا ولا تنبت كلاء قيان جمع قاع وهي الارض المستويه الملتاه لذلك مثل منفقها في منفقها في دين الله ونفعه ما بعثن الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رائا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به من لم يهتم من نافع رأته بذلك لم يقبل عليه لم يهتم به لم يعد له شأنا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به قال في الشرط الرابع الانقياد بما دلت عليه المنافي لترك ذلك قال الله عز وجل وانيبوا الى ربكم واسلموا له الصحيح ان يقال او الصواب ان يقال الانقياد المنافي للاداء للإباء. لأن الذي يعد شرطا في أصل الإيمان أو أصده شرطا في أصل الإيمان ليس هو مجرد التر فإن إنتان قد يطر ما ذلت عليه لا إله إلا الله وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى فبأنواع العبادات كلها فترك عبادة من العبادات لا يعني إلغاء الإنخياد بالكلية وأن الله كما ذكرنا في اول كلامنا على هذه الشروط ان كل منها يزيد وينقص فكل منها له اصل وكمال واجب وكمال مستحب اللي هي من الايمان والايمان كذلك وهي كما ذكرنا اعمال قلبيه الذي اصبح ان يكون شرطا يزول الايمان بالكليه بزوال انما هو عمل القلب او علم العلم والعمل وليس مجرد ترك الجوارح لشيء من ذلك وهذه النقطه بالتاكيد ادت الى فساد الفهم لدى الكثيرين حين يقال ان المناقض المنافي للترك ان وافي لترك ذلك ذلك الذي دلت عليه لا اله الا الله دلت على ان تصرف العبادات لله كلها فلو ترك ذلك ترك عباده من العبادات فيكون لم لم ينقض لم ينقض وبالتالي يكون ناقضا لا اله الا الله فهذا طريقه هذه طريقه الخوارج الذين يعني يكثرون بالذنب والشيخ منهم بريء رحمه الله وقد رد عليهم في مواضع مختلفه الا ان يكون المقصود هذا يمكن ان يذكر ذلك ما دلت عليه من ترك الشرك فكون ترك في ترك الشرك يعني عدم هناك الا ترك بقى المخطوط به اذا اشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يلتزم توحيد الله سبحانه وتعالى لكن هذا فيه يعني عوز جماعه العباره التي ذكرها ها ما من خاد القلب لقيت منافيا للترك لان من خاد القلب نفي للاباء زي ما قلنا ابليس ترك الثلود ابليس ترك الثلود ما اشتركش الثلود قال امر بسرودي فاستجد فله الجنه وده الانكياء امر ابن ادم بسرودي فدخل الجنه وامرته بسرودي فاريت فلي النار وربنا سبحانه وتعالى في كل المواطن التي ذكر عن ابليس عندما هو لم يرد لم يذكر سبحانه وتعالى مجرد الترك في فرق بين الترك وبين الاباء الترك ممكن ايه ثاني يترك مع ورود انقياد القلب واما الاباء فهو الرد رد الامر على الله عز وجل الذي هو شرط فيه في اصل الايمان هو الانقياد الذي هو عمل القلب كان موجودا عند ادم عليه السلام ولذلك قال ربنا ظلمنا انفسنا مع انه ترك الطاعه واكل من الشجره ارتكب النهي وهذا منافي لكمال الانقياد ولكن قال ربنا برمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اما ابليس قال لم اكن لااسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمى المسنون قال انا خير منه ولا شك في التفاوت الهائي بين الموقفين وهذا الامر الذي يعني اختلط على كثير من الناس في مساله الترك للاعمال والاباء لها ولا بد ان نفرق بين الامرين فليت كل من عصى الله سبحانه وتعالى ابيا لشرعه رادا له او مستكبرا عليه كل كل من الاباء والاستكباركم ولا يرضى بالله ان يابى ان يقبل او أن يقول انا افعل ذلك ذا المتكبر يعني يتكبر ان يفعل وكلاهما كما ذكرنا متلازم والواحد منهما يعني مستلزم الاخر وهو يعني بمجرده كفر لان الله ذكر الاباء والاستكبار فكنا القبول منافي للاستكبار والاباء الانقياد المنافي للاباء يبقى لابد ان ان يقبل الشر وان يخضع له لابد ان يقبل وان يخضع الانقياد المنافي لترك القياده القلب تبقى العباره ما هوش بيقولك فيها اطر شديد جدا يعني. لكن هو الصحيح ان احنا نقول الانقياد المنافي للاباء المنافي للاباء والتكبار لو رمم مثلا القبول المنافي للرد والاباء والانقياد المنافي للاستقرار لمده ان ينقال عن الخلف خضوع والتكبر في علو وارتفاع ايا ما كان لان الاثنين متلازمين القبول والانقياد منافيين للايه للاباء ولا الاستقرار وهذا الذي يعني يجب ان ينتبه اليه لا تكون تارك رادا للشرح لا تكون تارك لطاعه من الطاعات واجبه او مستحبه يقال زال عنه اصل الانقياد اوزال عنه الانقياد بالكليه لا بل هناك انقياد في القلب قد لا يظهر اثره على الجوارح انقياد القلب يظهر اثره ب يعني اظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب ولوم النفس عليه ونحو ذلك مع كون الجوارح لم تتحرك في الطاعه فلو سالت الذي ترك يعني الطاعه الواجبه فلقال ظلمت نفسي انا مقصر انا مذنب اسال الله ان يغفر لي ولو سالت الابي قال دعونا من هذه الخرافات او الخزعبلات او ان نحن نفعل ذلك او ان هذا امر لا يلزمنا ويعني دعونا من التزام الدين ونحو ذلك ولكن النوعين موجود وواضح جدا الفرق بينهما في واقع ان الناس حياتهم وخصوصا مع انتشار الالمانيه التي تمثل في الحقيقه الاباء والاستكبار مثل من على سبيل مثال انسان ترك الطواف بالبيت واخر يقول هذه من بقايا الوثنيه وهذا من اثار الجهل وما معنى ان يطوف الناس حول هذه الاحجار ونحو ذلك لا شك ان هذا من من الكفر ولو قال انا اعلم ان شرع الله وهو لا يستطيع ان يدفع بالملايين في كل سنه مش في كل جيل لا كل جيل بيعرف هذا الامر من قرن على اللي قبله مثلا يعني كل سنه يرى كل يوم من ايام الدنيا فيها طوق من يطوب بوجه الله الحرام لا شك ماذا ما كون نك المتواتر لا يمكن ان يكون مكذبا يستحيل عليه ان يقول الرسول الذي جاء بهذا صلى الله عليه وسلم. ان ينكر ان يجحد مجيد صلى الله عليه وسلم بذلك في في بطينه لابد ان نقر التواتر الضروري الذي يفيد العلم الضروري لكن عنده الاباء والاكراه ولا يذهب الله هذا مثال موجود لا لا كثير من الناس مثل لا يذهب مثلا لاداء الحج ويتكاسل وينشغل بغيره وناخذ لك في قلبه انه لو تمكن لذهب او انه يؤجله الى كبر السن او نحو هذا وهكذا في يعني تائر الواجبات الشرعيه يعني ومعلوم ان الخلاف في مساله الترك المجرد هي موجوده فقط في مساله المباني الاربعه الصلاة والتكاوة والسيام والحج هي التي قال بعض أهل العلم أن الترك المجرد الترك فقط مع حتى ورود الإنقياد الباطن كفر ناكل عن المل وخصوصا في الصلاة هذا أشهر المتائل لكن جمهور أهل العلم على عدم التكفير بالترك المجرد مع ورود أصل الإنقياد الباطن في القلب وهو الاتراف بوجوب هذا الواجب الاتراف على الانسان على نفسه بالذنب والظلم ويعني كونه في قلبه يرى نفسه ظالما فهذا الانقياد القلبي هو الذي يفرق بين العاصي وبين الكافر وهذه مسألة قد تبقى بيانها في كتاب التوحيد يقول قال الله تعالى وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى: "ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن" وقال تعالى: "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى" أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن وحده ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بالعروة الوثقى إسلام الوجه إسلام الوجهة توجّه العبد وهو يبين أن مقصده من ذلك اللي هو ترك الشرك لو اهتدلوا بهذه آيات من يسلم وجهها أي وجهتها وكما ذكرنا فالانقياد المقصود به لمدلة عليه من ترك الشرك فإذا ترك ترك الشرك يبقى إيه أشرك فإذا يعني يقصد بذلك أصل الدين وهو التوحيد إجمالا فلو ترك أصل الإخلاء يعني توجيه وجه الله عز وجل وأن يكون إنتا نريد وجه الله سبحانه وتعالى فهذا ترك للانقياد الباطن يقول وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبههم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نظدرهم الى عذاب غليظ الذي يرى انه لا يوجه وجهه لله الذي لا يرى ان يسلم وجهه لله يجعل وجهته ارادته لله فهذا يترك اصل العباده من باطنه وقلبه والا فلم يذكر هنا العبادات الظاهره حتى يقال ان مقصد الشيخ ان كل من دال الانقياد الكامل عنده انه يكون كافرا وينقض لا اله الا الله هذا لم يقله الشيخ رحمه الله بل الايات يبين ما ذكرناه بس كان التعبير المناسب ان يقول المنافي للاباء او للاستكبار كما قال لا هو الاباء غير فيه فرق بيقولوا ان في تلازم بين الاثنين لكن هو ربنا قال ابا قال الا الذي ابا واتكبر الاستكبار ده عدم الخضوع عدم الخضوع يقول انا ما اعرفش كده انا انا والتاني يقول هذا لا يلزمني الاباء ده ان يقول ما يلزمنيش الكلام يرد ابتداء لم اكن لافعل لم اكن لاسلم والاستكبار يقول انا لا اخضع لهذا الامر كيف افعل ذلك بقى وهو ملزم له هو في الحقيقه ان الكبر ده بيؤدي الى الايه الى الاذا واخد بالك ان هو متكبر الاذا يخضع لهذا الكلام وبالتالي ما يردش منبؤه الكبر والله عدم الخضوع للحق ده يؤدي الى رد الحق لانه يتكبر ان هو ايه يذل ويخضع ويعني هو هو كان يعني ممكن نقول ان القبول هو المنافي للايه للرد كان اولى بذلك يعني والاخذاه منافي للتكبر لكن هو ذكر على الطريقه التي ذكرها يعني انا بتكلم على ما ذكره في الشرح وفي حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جاده وهذا هو تمام الانقياد وهذا حديث صحيح وان كان المعنى كمال الايمان ننطق الحديث يعني وفي بعض العناق الحديث امام النووي غير لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جاده يعني حتى يحب ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فلا يؤمن الايمان الكامل حتى يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان الايمان قد لا يحب يعني أو لا يهوى شيئا معينا من الطاعة وهذا نقص في إيمانه لا يجد ميلا إلى فعلها ولكنه يلجم نفسه بفعلها لا يكون هذا مؤمنا إيمان كاملا حتى يجد في قلبه محبة هذه الطاعة لو وصل الأمر إلى زوال الحب بالكلية في التنفاك الكلام على هذا في شرط المحبة في اشرطه وهو ان الزوال الحب بالكليه لما دلت عليه لا اله الا الله بمعنى انه ليس في قلبه شيء من حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الدين لله سبحانه وتعالى فهذا يزول الايمان بالكليه فضلا ان يوجد ضده وهو الكراهيه ان يكره الدين وهذا الامر لا يمكن ان يعذر من مؤمن ابدا الا المتصور ان تضعف المحبه وتكون المحبه الاخرى للاشياء التي اشياء اقوى فاتى الكلام عليك فكل اخوام تصد فيها المنافي للكذب وهو ان يقولها صدقا من قلبي يواطئ قلبه يوافق قلب قلبه لسانه وده يبين بالتاكيد ان هذه الشروط ليست شروطا في احكام الدنيا لماذا لنا صدق هذا من اين نعلم هل شققت عن قلبه لتعلم ان قالها لا وزيها اليقين فدي كلها مما يؤكد ان هذه الشروط لا يفترض ابدا ان تجعل من شروط الانتفاع الدنيوي بها إلا أن يقصد ما ذكرنا في المرة السابقة من أن الانتفاع هو الانتفاع باستعادة ووجود الراحة والسكون والطمئين والحياة الطيبة التي أحياها الإنسان من خلال توحيد الله سبحانه وتعالى وليس في إثمة الدم والمال فلا يمكن أن يقول إنسان أو أن يقول مسلم يعني عالم أن الصدق شوتن في الإثمة من الدم والمال وبرضو الاستثناء الثاني إن واحد يقول أنا كنت كاذبا في ذلك النوع بيقول انه يقول اشهد ان لا اله الا الله ولكنه قلبه لا يوطئ بريتانيا لو صرح بذلك بريتانيا فهو مرتد كما ذكر يقول قال الله عز وجل الف لام م احبب الناس ان يتركوا ان يقول امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى آخر الآت وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن النات من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أتارهم وهتكهى وأبدى فضائحهم في غير مموضع من كتابه كالبقرة وأل أمران والنثاء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم وسورة النفقين وغير ذلك نبراز قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وهذا يؤكد ما ذكرناه من مقصد الشيخ رحمه الله ما نقصده هل اسه الدم والمال معلوم ان المنافقين معصوم الدم والمال يبقى اذا مش مقصده النفع بتاع اسه الدم والمال اذ ما تحقق الاسلام ظاهرا المنافقون ظاهرا هم ايه مسلمون يعرفون ممارستهم ويتناظرون يتناكحون ويثبت صحه الحصص الدم والمال واتاء الاحكام الاسلاميه الظاهره ومع ذلك هم عند الله عبد غير له اي كاذبون ومنافقون كفار في الدرك الاسفل من النار يبقى الشيخ مش مقتضى ابدا ولا يمكن يكون مقتضى وهو يذكر هذا الشرط له شرط الصف ان المنافقين منتفي عنهم الغلب وانه انه يكون قصده بالنفع هو ثبوت الاسم لا لا هذا لا يمكن لان الاسم الاسم ثابت لهؤلاء ومع ذلك انتفى عنهم ذلك الشرط وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فاشترط في إن جاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطعة القلب ما ينفعش في في الأخيرة في النجاة من النار ما ينفعش في حصول الحياة الطيبة يقول وفيهما في حين من حديث انس بن مالك وطالبني ابي طلحه النوبيد الله طلحه بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصص العربيه وهو ضمام ابن ثعلبه وافد بني سعد بن مكس لما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائر الاسلام فاخبره قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال والله لا ازيد عليها ولا انقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وفي بعض روايات ان صدق له دخولا الجنه اشترط في فلاح ودخول الجنه ان يكون صادقا الشرط الثالث الاخلاص وهو تصديق العمل بطاعه النيه عن جميع شواغل الشرك برضه لما اتكلم في شرط الصدق ده عشان ابين برضه الاصل والكمال زي قلنا في الانقياد ان اصله انقياد القلب وكماله انقياد الجوارح كذلك في الصدق اصله الصدق بلا اله الا الله وحمد الرسول الله فلو المنتفس تدخل فيها لانتفى الايه الايمان وكمالها تصدق في كل قول وفي كل فعل اصل تصدق من الاعمال الانسنه والجوالش كذا الذين كانوا صادقا هنا المؤمنون رجال صدقوا ما عهد الله عليهم ما ترونهم منقضى رهبا منهم من ينتظرون وما بدلوا تبديلا فالتصدق يكون بالقول وكما ويقول بالايه بالعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرج تصدق بذلك ويكمل فالانسان الصادق في كل ما يقول هو قد حقق كمال الصدق في ايه في اكونك دليل كلمه وفي كل ما دلل عليه ورتلزمته ومن يكذب انطقت صدقه بلا شك عند الله وصدقه عند الله عز وجل يعني كانه ناقض يقتضي ان يعاقب عند الله عز وجل وكذلك فيما يتعلق في بشرط الاخلاص له اصل و هو كمال واجب وكمال مستحب فالاخلاص الذي هو اصل في شرط في اصل الدين هو الاخلاص في لا اله الا الله عايز انه يقول وقالته من قلبه وكثير من الناس قد يخلص في لا إله إلا الله بينه وبين نفسه يبتغي بذلك وجه الله لكنه يرأي مثلا ببعض الواجبات وبعض الناس يرأي به بالمستحبات وتتوت المكملات ولا شك أن هذا محرم ويأتم صاحبه به الذي يرأي به العبادة فهذا لا شك من يعني نقص الإخلاص الواجب وإن كان في خول لا إله إلا الله هو أي مخلص لكنه غير مخلص في مثلا أداء الصلاة لو أنه تركوه يعني بعيدا عن الناس لم أصلى وهناك من لو تركوه بعيدا عن الناس فاطل الفريضة فهو لم يصلي النافلة فهو إنما يصلي النافلة لأجل إحراجه من الناس والعوض بالله وأما الكمال المستعب فهو كمال أن يخص بحيث لا يلتفت العبد إلى شيء من الدنيا جاءت بها تواه من الناس أو من يعني الرغبة في مال أو منذلة أو غير ذلك وهذا الامر تفاوت في الناس في تفاوت عظيم هائلا فكاين تارك فعلا يعمل العمل لوجه الله ولكن عنده خواطر الرياء واخر الضيق لا يخطر بباله اصلا احد من الخلق ولا تؤثره خواطر الرياء واحد فيه منازعه مع نفسه يجاهدها ويغلبها مره ويغلبه مره في امر خواطر الرياء واخر مشهور عن الخلق بالله سبحانه وتعالى لا شك ان هذا كذلك والذي يجاهد نفسه ويدافع خواطر الرياء ويدفعها نفعه نفعه نفعه عمله وهو مخلص لله عز وجل ولكن اكبر منهم ان لم تنادع نفسه ابتداءا ليه مرااه الناس ولا يعني تخطر على قلبه هذه الخواطر هناك من يعمل العمل لله عز وجل وفيه تحذير من باب الثواب الدنيوي وهذا ليس نقصا محرما وكالا لما فعله النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في امر الغنيمه وهو انه كان ينفذ مثلا الترس في الـ الـ الرجع والربع في الذهاب ينفلهم زيادة على أنطباتهم تشجيعا لهم على الجهاد فكانوا نفسهم صلى الله عليه وسلم زيادة ومان قبل حتى قال من قتل قتيرا فله إيه فله سلم ولا شك أن هذا من ضمن الدوافع ولو كان هذا نقصا في الإخلاص يصل إلى حد الحرام لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ولا شك أن هذا مقوي للدافع الذي يريد من أن يأصل إلى هذا الكافر الذي يبتله وأنه الدافع الأصلي هو إيه الجهات كتب الى اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى وما بعد ذلك فالاكمل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني اصحابك على ذلك انما فنتك على مضربه بتهم هناهنا فادخل به الجنه فقال لا يدخلنا اي ان يذق الله يذق فاقتل في نفس المكان الذي يعني اشار الي ده دليل انه ما كانش قلبه ملتفت نهائيا لشيء ما من الغنيمه وعاتب الله عز وجل اخيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهل بدر المشتود لهم بالجنه على المنازعه في امر الايه الانفاس علقت كذلك بدرين هما يعني كان لهم وكذلك قالوا وتودون ان غير ذات الشوكه تكون مجرد ود كده ان تكون الغنيمه سهله بدون كده عاتبهم الله على ذلك ودا في القدر المستحب في الحقي ده لا خواطر النفس اللي في الداخل هما هم ما تركوش الطاعه لاجل ذلك لما امروا بذات الشوكه ثبتوا ان ايه عند المقاتلة وضحوا في سبيل الله ولم يقولوا ما قالت بانو الإسرائيل المساء إلهار أنت ربك فقاتلة هم عايزين المفزر المستلاحين التنيه لكن ما فعله لكن مجرد الخاطر أعثم عليه أنهم ودوا ذلك فضلوا ذلك على ذلك وتودون أن غير ذلك الشوكة هي تكون لكم فهذا الأمر في كمال الإخلاص المستحب وإخلاص الصديق رضي الله تعالى عنه ليس كإخلاص أحد ان الامه انما سلك الصديق رضي الله تعالى عنه بصدقه واخلاصه والله عز وجل بكمال الاخلاص وهذا يعني الناس فيه تفاوت رف وتفاوت عظيم فده بنقول هذا اضلم له اخلاص له اصلي وكما الواجب وكمان مستحب وبالتالي فالرياء في لا اله الا الله ناقض اصل الدين والرياء في الاعمال الواجبه والمستحبه مبطل لها محرم يدعى صاحبه والعوذ بالله من اول ما شعر به من النار والعوذ بالله و ترك نقول وجود خواطر الرياء مع المدافع يعني يثبت الاصليه ولكن غيره اكمل ايه اكمل منهم الذي يخلص لله عز وجل بحيث لا يلتفت الى الخلق هذا اكمل المخلص فصلى الله دعنا صل و نعوذ بالله ان ننسى كه شيء نعلمه ونستغفره لما لا نعلم يقول هو تصفيه الاخلاص وتصفيه العمل لصالح النيه عن جميع شوائب الشرك قال الله تبارك وتعالى انا لله الدين خالص وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الخليف والمائل الى الله ان ورد ما يقول تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وايش دايما كلمه اخلاص الدين اللي هو اصل الدين اللي هو توحيد الله عز وجل ويراد به هذا لم يخلص الدين لله يعني اذا جعل دينه مخلطا مخلوطا شيء لله وشيء له هو الشرك بالله عز وجل غلا غلا اصل اخلاص الايات دي كلها باصل الاخلاص خصوصا ان هيات مكيه معظمها كلها ايات ايه او حتى المدني منها فهو يعني كلمه اخلاص الدين المقصود به اللي هو توحيد في لا اله الا الله في توحيد الله ان ايه عن جميع ثوائب الشركه اصلا زي ما قلنا تشمل زياده في الاعمال ايضا لا تعريف الثوائب دي ثوائب ممكن نقول نوسعها شوائب ايرادات الدنيا لا تعريف الشيخ من فيه ليس فيه أيها يقول وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل إله أعبد مخلصا له ديني وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن انتدد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من آيات وفي الصحيح عن أبي بريرع عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال أكعد النتي بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وفسري على اعتبار ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يا بتغي بذلك وجه الله عز وجل من قال لا اله الا الله يا بتغي بذلك شرط الاخلاص وهذا يؤكد ان هذا ايضا امر ليس من من احكام الايه الظاهر ولا احكام الدنيا ليس لنا ان يعني نحكم على الناس بان هذا مخلص وليس او هذا ليس مخلص قلنا الا لو واحد قال لا فعلا كانت مولته بقى ايه انا انا ما كنتش بقولها الا مثلا ان انا عايز امشي اغري مع المسلمين واحد يقول لك انا انا اسلمت فعلا في عشان اتجوزها الراجل ده دلوقتي يبقى كده ايه ساعه ما قال الكلمه دي يبقى ايه بقى مرتج انه ما اسلمش الا ساعه دي عشان يجوزها. هو عند ربنا سبحانه وتعالى ما دخلش في الاسلام لكن هو عشان بيحب واحده فتجوزها عشان ايه فاستوى عشان يتجوزها هو مش نيهه الاسلام او هي اشترطت اشترط جوزها اشترط عليها انها تسلم عشان الارض اللي بيحبها ده سبحان الله اتجوزها اسطى عشان يتجوزها انها تقول لي فا فا اسمعني هو هي جت قالت بعد كده انا فاهم ما اشترمتش الا ايه الا عشان عشان اتجوز ما كنتش في نيه ما لا ليت في نيتي الاسلاميه يبقى كده ارتد ده بالكلمه الا لو قالت بقى انها اهان مكرفه او انها هتبقى فعلا صدقت او نهرت او هو قال ذلك ايا ما كان يعني وقصد المقصود ان ده هيبقى في احكام الدنيا لان هو طرح بما ايه مما في قلب بيت مش هنقول من تعب دي ارمش انا اعتبر الكلام ده من ساعه ما دخل ده هيبقى اسمه حكمه مرتد عندنا دخل بالاسلام وبعدين خرج منه يعني لو انه على سبيل المثال كانوا هم عقدوا عقد عقد الزواج في الظاهر هو نطق الشهاده وعقد عقد الزواج عليها وبعدين قال لنا الكلام ده وقال انا في الحقيقه اول ما دخلت ما كنتش ناوي واستني دلوقتي فعلا انا اشهد ان لا اله الا الله عبد الله رسول الله فعلا مصدق الراجل ده احتاج لتدبيره واحده ولا لا محتاجش ليه لان هو منافق كده كان هو منافق باحكام الدنيا كان ايه كان مسلم كده وبالتالي وقع العقد صحيحا وانا ماليش دعوه هو ساعه ما رجع عن الكلمه ظاهرا ارتد بس هو دلوقتي رجع واثبت الايه الاسلام خلاص انا رجع وانا مش محتاج في ده لان احكام الدنيا المنافق ده الى اخلط لله عز وجل لم يشترط ان هو ايه يبقى جواز ده نكاح مثلا واولاده اللي ورثوه من نرجع الميراث مره ثانيه لا وممكن يكونوا فيه اولاد ماتوا من ولاده او من قرايبه اللي ورثه وهو ايه؟ لسه ما خلصش الجلاء هيورثوا ما يورثوش وهم يورثوا ولا ما يورثوش يورثوا والا ففي ناس مجزوم بنفاقهم باطنا ولكن احكام الدنيا كانوا ايه والدكتور عبد الله بن بيض اتفضل على النكاح ومع ذلك لانه كان كل مره بيظهر الرجوع ولكن هو باطمه من عند ربنا الات يعني الرسول تمام كان على ذلك ورجله ذات يثيد انه انهم ماتوا هم كافرين ولكن بدون ذكر اسمه ولكن معلوم ان هو المقصود ومع ذلك ورثه ايه ابنه ولم ينبش قبره مثلا يدفن في مقابر القصار بل كل احكام الله كانت ايه على الاسلام هو لان احنا مكلفين باحكام الظاهر ولا احنا مكلفين بالايه بان نشق عن قلوب الناس فده امر مهم جدا ಇದರ ಲ ಆ ಈ ತಸರೀಫ್ ايه, درا إيه, درا؟ لا, إيه <سؤال> لا احنا لا يمكن ابدا ان نقول عن فلان انه ليس بمخلص الا بان ينطق لسانه ذلك ويقول انا لم اقولها الا متعبدا او راغبا في الدنيا او كذا لا يمكن ان نعامله بطريقتنا يعني من اقوى القرائن اللي انت ذكرتها دي ان اسامه رضي الله عنه انما قائه قائه قال هو بقول قال والله انما قالها متعبدا ان الرجل كان لا يتبع لا يترك المسلم شاته ولا فاته رجل من المشركين الا اتبعها لا يترك شاته ولا فاته اي حد يبقى جديد يتبعه ويقتله تتبعه تمام حتى الى علاو بالسيف قرأ اشهد الله لا اله الا الله دي قرينه قويه جدا ان هو قالها ايه متعودا لان هو الاتام يعني ايه حصل له الان دلوقتي يعني لكن احنا ما لناش دعوه احنا لما لا كلام يا خالد فقال فقات له اسامه رضي الله عنه عمل القرينه ولغى ايه الظاهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخذته بعد ان قرأ لا اله الا الله اخذته بعد ان قرأ لا اله الا الله فقالها رسول الله إنما قالها متعودة قالها هل أشقفت على قلبك؟ لتعلم أقالها هم لا ده دليم أحناك في حالة الشقة إس يعني أنا مش ممكن نعرف إلا من صاحبها يطلع باللبلتان فالقارينة مهما كان يعني القرائم مهما احتفظ ما نبغيش لا إله إلا الله بيها أبدا النطخ بالكلمة إلا من صاحبه إلا من صاحبه أولي ينقضها إلا من هو يطرح بما في قلبه وينث على ذلك لا مش بالقرائم بالأعمال والأقوائف نصف انسان بالنفاق الاكبر بالاعمال والاقوال ممكن يكتب بالنفاق ويكون محتمل النفاق الاصغر اللي ما يترتبش عليه خروج من المله لكن انه ان هو يمكن عليه النفاق الاكبر بالاعمال والاقوال التي لا تحتمل الا الكفر في اقوال لا تحتمل افعال لا تحتمل الكفر يعني لو قلنا خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين ده فعل ايه كفري ماشي وهو بيقول انا مسلم هقوله انت منافق نفاق اكبر يعامل النفاق الاكبر للعلم اذا ثبت على صاحبه الظاهر وعمل عمله الايه المرتد شبهه بعاقب الكافر المعلن بضفر وامتى ميناه منافقا لانه بيدعي ان كتاب الاسلام الى الان لكن لكن طالما اظهر الردة عن الاسلام الخروج من الدين يبقى خلاص لا جدال يطرب لاث صريبا مثلا او هذاك مختارا ثلاثه سنه مختارا فعل فعل اتهم بالمصطفى يقول لك انا مسلم ده انا احسن منك وهو بيوهم المصطفى والله يبقى خلاص يبقى ده انت ايه منافق حكمه في احكام الدنيا الرده وورضت ما يرجعوش حتى لو سمينا ايه والاداء ربنا سبحانه ذكر المنافقين قال فما لكم في المنافقين فئتين والله وركتهم بما كذبوا ثم قال ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تظنوا ان اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فامتى ولو فقدوهم اقتلوهم حيت واجدتمهم اذا ما عطش دمهم امنهم في الحاله دي يبقى في منافقين ما تعطفش دمهم وايه وفي منافقين يظهروا ما هو يجب حد فقط مع انه بيعمل الامر ده رغمته في اثناد المسلمين وان الذين يحبون ان تشاء الفحيته بالذين امنوا له عذاب غريم في الدنيا والاخره دول منافقين فعلا هم غرضهم يفسدوا المجتمع المسلم و... ويريدوا ذلك لكن ما ظهروش فينا الا القبل والفواحش يبقى يتعامل فيهم فيه ايه يقابلهم حد هم اظهروا الجزئيه دي وانكروا ان يجمعوا الخريطه التي ارشدنا القران الي انه يريدون فعلا نشر الفواحش في في المثمن عداوه للاتياء ولا اد بالله مش ان هو اتباع للشهوه زي الانسان العادي ولا القاضي العادي اللي يتغلط فشتم الخطم بتاعه ما دي ما دي بلا شك ايه خطا مختار النفاق لكن دي ما تخليش الاتان ياخذوا المري من المله لكن في منهم مال غرضهم ان مش عايزينهم مطهر في المجتمع واحد تلاقيه على سبيل المثال كبير في السن وليس له شهوه ولكن غرضه ايه في, في في نشر الفتنه ولا ادري ليه لانه بيكره الالتزام بالعفه والطهاره يكره دين الله عز وجل هؤلاء المنافقين اعوذ بالله ولا اعوذ بالله يريد ان الناس يراهم يفعلون الفواحش هكذا ولا ادري لماذا كذب فيها اقول بالله ده انسان ده من الذين قالوا في ان الذين اعتبرنا ان الشيطان ينحس الذين قالوا لهم عذاب قريب في الدنيا والاخره دول اعداء الالتزام المنافقين انه يكره طاعه مري عبد الله عز وجل في الارض ويحب ويريد محاربه الارتداد من دين الله عز وجل احذرنا الله اوه مش كده وهو نبقى عارفين من ورا تصرفاته دي شيء معين بس نتعامله باللي ظهر منه زي ما بالظبط كده الراجل اللي اللي ظهر منه ان هو قال لها متعوذا ده اقوم انا اول ما اقول له لا لا انا اديله امسك اثنين بقى قعدي معانا لا ده باخده احبسه الاول اشوفه غت ما ايه لان ده خطر علينا ما احنا كده هو انا هقف عنه بالتاكيد بس انا لازم اكون واخد بالي منه و اوقات معنى يعني كون ان انا اتحرج من مثل هؤلاء مش ان هو مجرد لو هو ظهرت القرائن تدخلوا كريديت ايه قال ابن قتاده رمضان واحد من قاده الروم تغذى تمامك اثناء معاه في الايه في الخيمه وخرج فريق فجهل وقاتل وقتل, وقتل ولم يذل بل يذل فده امر وارد ويحصل فعلا ولكن لو ان القرائن اتخاف ان نتعرض بس لابد انه عمله في الظهر بيه في الاسلام وده بالضبط كده مرتديني لما رجعوا بعد ما تهذبوا ابو بكر شاط عليه المليك افتيل من المخذله انه ان هم لا يحملون تلا ولا يركبون خيلا حتى يري الله عز وجل خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في امراض يعني ليش صاروا خذله مخذله دول لانه ما راجعوش الا بعد ما تطهروا ولو كانوا راجعوا للاسلام طوعيه من قبل ما يقاتلوا ما يقاتلوا لكان الامر هيختلف لكن لما تغلبوا ورجعوا للاسلام اشترط المسلمين المخذله وده دي فائده عظيمه جدا لما نعرف اصل النفاق وما ما يبقى ما يبقى المنافق ده ما تقدرش لامور الاسلام الكبيره الغرب انت كررت تبدا فهذا الزنديق راجع في قول اتوب كل مره يقول وفي جامعه الترمذي ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا اله الا الله مخلفا الا فتحت له له ابواب الثبات حتى تضئ الى العرش ملتنيت الكماش قالت تمليه هذا حديث حتى وغريب من هذا الوجه يبقى ده في قيد مهم وهو ملتنيت الكماش عرفت فما ذكر انسجام لاجل ان يقبل بلا عقاب عند الله سبحانه وتعالى والنتائيف اليوم والليله من حديث رجلين من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه الا فتح الله لها السماء فتقى حتى ينظر الى قائلها من اهل الارض حق لعبد نظر الله اليه ان يوفيه ثواب لا اله الا الله الحديث فيه رواية مقبولون يعني دعا حيث قابل للتحكم وهو موافق الذي قبله طب اجتناب الكبائر منافي لكمال الاخلاص وكمال الصدق الواجب يقول واستابع المحبة لهذه الكلمة لمحتضاته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزين بسرطها وبغض ما ناقد ذاته وده من اهم ما يبين مساله الاطو والكمال لانه هو ذكر حب المؤمنين لله ازد وجل وهذا متفاوت تفوت ايه اعظم فهذا له اطو وكمال قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله ءاله يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقومه يحبهم ويحبون هذهلۃ على المؤمنين اذلۃ على الكافرين يجادلون في سبيل الله ولا يخافون لومه لاء اخبرنا الله عز وجل ان عباده المؤمنين اشد حبا له وذلك لانهم لم يشركوا معه في محبته احدا هو ده انا قلنا قبل كده لها وجهان في التفسير يحبونهم ومن يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحبهم لله فهؤلاء دعوا المحبه مشتركه فهم يحبون الله ويحبون الانداد فلما صارت المحبه مشتركه ضاعت فلذلك يقول والذين أمنوا أشد حبا لله من حب المسلكين لله ودعا سكذا جاء الشيخ على ذلك يقول وذلك إنهم لم يشركوا معه في محبته أحد أن حبتهم خالطة لله وحده والتفسير الثاني ومن الناس ما يتقنوا من دون الله أن داد يحبونهم كحب المؤمنين لله كالحب الذي يجب أن يكون لله وهو حب العبادة المؤمنون يحبون الله حب العبادة وهؤلاء احبوا حب العبادة للانداد ولكن لما وضع هذا منافيا للفطره وخالفاها كان حب المؤمنين لله احب اشد من حب المشركين لاندادهم يقول فاخبرنا الله عز وجل ان عباده المؤمن اشد حبا لله وذلك لانهم لم يشركوا معه ذن حبتي احدا كما فعل مددوا محبته من المشتاقين الذين اتخذوا من دونها اندادا يحبونه كحبه يبقى هنا مشعل انه بنفسير الاولين يقول علامه حب العبد ربه تقديم محابه وإيثاراته هواه وبغض ما يبغض ربه وإماله الى هواه وموالاه من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداه من عاداه واتباع واتباع واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثره وقبول هداه وكل هذه من علامات كمال المحبة أصل المحبة أشارتهم في أصل الإيمان في التائر الأشروع وكذا أصل الحب في الله وعصل البغض في الله لابد أن يولد في القلب وذلك المفروض انها تكون حاجه مستقله ان المحبه دي عباده المحبه الحب لله عز وجل والحب في الله ده نوع اخر من انواع الايه العبادات القلبيه ان يحب عبدا الله من هنا في الله يمكن ان يضعف هذا الامر لكن لا يدور بالكليه من قلب المؤمن زواله بالكليه من قلب من قلب عبد يدل على انتفاء الايمان وزواله فلو انه لم يحب الله عز وجل قط او لم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم او لم يحب المؤمنين بالله ولا ذره فهذا يزيل الايمان من القلب اعوذ بالله ايوه كده بالهدي فضلا ان يوجد عدو ذلك وهو ان يغضب الله عز وجل يكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فضلا يكره النبي صلى الله عليه وسلم او اجاتها المؤمنين الايمانهم كون يكره المؤمن لايمانه يعني هو بيكرهه عادي عشان هو مؤمن اعوذ بالله فهذا خروج من المله وكل هذا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ايه الايمان حب الانصار واتى اشياط بغض الانصار فلو ابغضهم لانهم نظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان كان ايه منازعه نفاق الاكبر لو ابغضه بغضا دنيويا لاجل منازعه دنيويه كما يقع بين كل الناس فهذا محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لو ابغضه لاجل معطيته وبالعده لكان هذا بغضا ايه شرعيا قال وكل هذه علامات شروط في المحبه فذكرها لا تصور وجود المحبه ما عدا بشرط منها اللي هو ان يقدم محبه ان يقدم محبه الله وانخ على وانخلاف هو بغض ما يغضه وان مال الى هو وان لك من ولى الله ومعارض من عاد قال دي شروط المحبه لا تخلو وجود المحبه المحبه اللي هي الشامله والا فهذه الامور يعذب بها رب احيانا فان كثير من الناس يميلوا الى هواهم يش الى شيء معين فيطبعونه تتبعه وما عداك فإنه باصله محبه الله عز وجل لك الذي شرب الخمره مرات قال نبيكم صلى الله عليه واله لا تعلم انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه ما انه قدم هذا الهوى عليك على على على محبه على ما يحب الله عذرا الله. الله يحب ان لا يترك شرب الخمر ومع ذلك كانت نفسه تغربه فمع ذلك كان هذا الحب حب الله ورسوله ناقصا ما القدر الواجب استحق العقاب ولكن لا يزول من قلبه بالكليه فالمحبه هنا اللي هي المحبه المطلقه الكامله قال الله تعالى ارايت اذا اتخذ الاله هواه هو افلا تكن عليه وكيلا المتصور ده بقى ان هو اتخذ ائمته يقال للانثى اتخذ الهوها وكل من اتبع الهوى يقال عنه ذلك لا والا فكل عاصب الخوارج بقى بيحتاجوا بديل ايات لاجي تكفير ما ارتكب الايه المعاصي ويقولوا لا ان اتخذ اتخذ الهوى لا بالضبط كده اي واحد بيام فلوس يقولك ده عبد الالمال لا ده هذا الامر لابد ان يقيد حتى يفهم نعم هذا الذي قدم المعطيه لهواه على طاعه الله له رصيب من ذلك شبههم في بعض صفاتهم فله رصيب من من من عقابهم لكن لا يقال اتخذ الهواه الا اذا صار كل ما هواى شيء دركبا ولو كان كفر وقال اقول لك يعني مستعبد كل حاجه تعجبه يعملها زي تكون حريه دول حتى ولو كانت كفر ان يقول انك انا حر ان الحريه المطلقه اللي هو يفعل ما يشاء وما يريد ليس هناك قيد على شهوه الانسان فده بيتحلل المحرمات فاذكر بالله يبقى ده اللي يصل الى هذا الحد انه مستعد يكفر بالله لو امره هواه بالكفر لكفر ده صار هذا ايه عبد للهواء اتخذ الهواه امتى نقول الانسان عبد الشيطان ما كل طاعه بعتها لله هي طاعه للشيطان هل نقول ان كل بقى من عمر امر عطى فهو عادي الشيطان اتخذ الشيطان الهه من دون الله الا ما قعدنا لكم اماني الا ما تالا تعبدوا الشيطان لا بنقول الطاعه المطلقه هي الايه العباده انه مستعد لان امره الشيطان بالكف الى كف وزي لو واحد بقى مش نادي الشيطان امتي الشيطان دي شيطان الامت واحد بيكون موطن نفسه ان فراد الفراني ده قائده ولا زعيمه ولا كبيره ولا رئيسه ولا اي حد ولا ابوه ولا كل من يعظمه مستعد له امر والكفر ولا حول ولا قوه ويرى ذلك لازم عنه لو قائدهم قالوا متقروي فرض وبعدين يتصرفوا بعدين ولا حول ولا قوه كما كما كما تصرف بذلك البعض يقولوا ان شاء الله قلت لك ايه اللي انت بتسمع كلامه ولا حول ولا قوه ولو قالوا ادخل يبقى ده ده فعلا اهو ده بتاع عبد المامون ده فهو ده ولا قالوا ده خروج من المله ده ده الطاعه المطلقه وهذه اتباع الهوى بقى وحب الهوى المحبه اللي تطالب العبد الى ذلك اللي تخليه مستعد ان هو لو عايز يكفر يكفر وان هو يستاهل كفر اللي كفر يبقى هذا ولا اعتقد اله و اي ثواني اللي عنده لو عطوا له فلوس عشان يكفر يكفر عشان ياخد الفلوس ده ده عبد ايه المال اللي عنده استعداد عشان يضل في الرياسه او يحصل له الرياسه يكفر بالله عز وجل او الملك او او الواجهه دماطه يبقى ده عبد ايه الخطيفه والخميصه وعبد المنصب وعبد الرياسه وعبد الشيفاه اما لو انه كان يطيع الشيطان في المعطية ولكن يعطي الشيطان في أعظم ما يطلوبه وهو الشرك بالله أو أنه يطيع الهوى في بعض الأمور ويعطيه في أخطر أمر وهو أمر التوحيد والملة والديانة لكان هذا الأمر لا يقال عنه إنه اتخذ إلهه هواء هذا في اللي فيه خلاف المصدر إلا أن يستحل إلا ترك استلاح إلا لو قال طالب فلان أمرني نترك استلاح بلد ما يستحل يرى صحه ذلك يرى جواد انه لو امروه يترك الصلاه فعليه ان تركها او له وجتركه تقول له هنعمل ايه انا ماليش دم هو اللي قال لي كده قال هذا ولا يبقى كانه مش بيقول انا غلطان انا انت مش سمعت كلامه لا انا بس عشان مذقوق في الفلوس سمعت كلامه ده اللي بيقول كده هيخش في خلاف لكن اللي يرى جواد ترك العباده تحل ترك الواجب المهرومتين بالضروره يبقى ده تركه خوده يا بغضونا من السنن وهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها وشرعها وهي سنه ويقف فكرنا هنا يا بغض البعض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وهو يكون عارف ان ربنا شرعها دي وهو يكرهها ويعاديها لكن ممكن يكون متطور ان انتم متشددين واولدمتم بادا مش لازمه وانها في زماننا ده سنه عاده زي ما بعض المشايخ بيقولوا لو اشتي تيوما يتطور ذلك يبقى ده ما ما يقالش عنه ان هو ايه كفر الامر انما يكون في المتوافق المنقول من المعلومه الدين بالضروره اللي الناس كلها تجد من هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرع وليت مجرد شيء مباح في ناس تقول لك انتوا اصلا انتوا تسددوا الرخصه كملتح عشان كل الناس ملتحين ما ابو جهل كان ملتحي وهو جهل منه طبعا بدا شكل جهل لكن ده متصور انها مجرد امر عادي مش بيتوهم اهو وهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها واستحبها حتى لو اعتقد انا مستحبها منه. فضلاً أنه يكون واجباً يعرف أن رسول أوجبها وإن يقراهها على ذلك أو يعادي من يعني يعني يظهرها أو يلفدن بها من أجلها أنه هو في المجرد ويكون عارفاً دي دين ربنا ويعاديه عشان دين ربنا هذا ما يقولنا لو واحد كراءة وقرأة حاجة في التحبة لو واحد لا واحد ما يقرا في المطحب فأبغضه لأجل ذلك لكان كافره والمطحب أشد لأي لي لأن, لأن قراءة وطاقة معلومة الدين بالبروة ما هي؟ انها من الدين انما الدين امر مشروع واخبرك فلو كنت واحد يلاقي معاه المصحف يرتخد المواق بعدائي عشان بيقرا في المصحف ولو لقى معاه مجله عاريه يبقى اتريح له تمام ده من النفاق الاكبر والعياذ بالله وطبعا ده مش هنعرفه احنا قلنا بالقراءه ان احنا الكلام ده لابد فيه من ايه من تصريح او فعل ان هو يقول كل يقول كده مثلا ان كل من امتلك المصحف متى كل من قرأ القران فلا بد ان يعاقب على كذايات تركي يسن قانون اللي يحفظ القران اكتر من اللي هادولهم في مجلته ال23 هادولهم ويعاقب بالسجن 3 سنين اجل 8 سنين ولا هادول لا يبقى ده ده خروج من المله بلا شك واحد ده ده تطرح بالدانه وبيقول لك اهو اللي احنا هنمسكه ويحفظ عليه قران عند خلص بكده يبقى انت الواحد بيأخذ على الدين ما غيره ولا لا مو التانيين نعرفهم في لحظه القول بس ما يتعاملوش فاعتماد الدنيا الا لما يظهروا اللي, اللي نعرفهم في لحظه القول دول نأمن ايه فيهم لا ناخد بالنا منهم ماشي نحذرهم مش هو العدو ايه وربنا انذر اعدب المنافقين ربنا قال لهم اعذرهم وهم ايه فاحكام الدنيا قاعدين كده واذا لو كانوا مرتدين فاحكام الدنيا لكانوا حصلت دي قتلهم كلهم لكن ليه بحذرهم بان هم بيظهروا اعدو فضلهم م... م... يعني هم متمسكين باصل الدين فعشان كده احنا عاملهم بمقتضى ان زي ما قلنا كده إن... ان لا اله الا الله ما تهداهاش الطرق المقتمله في الظاهر يعني اللي هي لا اله الا الله موجوده معاهم لا يعني متمسكين باصل دي في الظاهر ان هم ما زالوا قدامنا مسلمين ما ناقضوش الكلمه دي بصراحه لكن اللي هيقول لي ان كل من يذبح يد له مكافاه يبقى ايه ده يبقى ده ده ده محرض المحرض تخلى محرض الله بكلامه بتشريعه ده والله اعوذ بالله يبقى ده ابي يستحق الذنا قطعا بل يجب بل او في الحقيقه ماشي استاهله ده بيستحق يا اختي لو واحد قال كده مش كده ولو واحد قال اي ذني وزانيه مع بعض قال لهم محدش ردوا عليهم ابدا ولا يقربوهم هنعاقبوا يبقى ده بيستريق انما فانه بيحدد كده الصيغه كل ما فعلت ماشي كده فمثل هذا الكلام ده بالالفاظ والكلمات والافعال الطريقه نعم <تصفيق> التمدين ده الامتداد الموجود ده مجرد وجود مكان للدره ما يجعش ناخد علل ازاي لا وجود اماكن للمعاد مثلا او غيرها ده الخمارات دي كانت موجوده من زمان جدا هقول او فعل مصرح عشان نفهم عليه في الرد ده الكلام ده بيتجاب منين نجوم كتب من كتب الرد ده وهنشوفها اي واحد يقرا كتاب الرد ده من كتب الفقه هيعرف ايه هي الحاجات اللي متفق عليها والمختلف فيها في الاقوال وفي الافعال يقوم يحكم على الامتثال والرد ده بيحضر في مجلس قضاء او مجلس مناظره للعلماء بحيث ان الشخص ده استوفى فيه شروطه تنطبق عليه الموانع وكلها فعلا أشياء بضعاء وفيها حاجات في الباطن بسي مش هيعرفها إلا لو إيه لو تتكلم بالإعتقاد هو فيه أعتقادات مخرجة من الملة بس أنا مليش دعوة بيها ملا أشقه عن قلوب المال إلا لو قال لي بالإعتقاد أنه بيعتقل ذلك أحكم عليه بإيه بإعتقاد ما ترشت أن تخلص ها طبعا الاستهداء بدي التعن في الدين بالروايات وغيرها والتصريح بإيه خلال الروايات بالتب والبا... والتعن في دين لها عز وجل الله البا... من الألفا� هي بنفاق أكبر إذا كانت لا يقع الساق المادش لكن لو إنه ساقط قصة ساقط الذنب لأهل الكفر وقال على السنة بأبطال الرواية كلامه هو بيدمهم في مضمون الرواية فالكلام ده بيغضر من خلال الكلام ده الظاهر برضه إنه واحد يمدح الكفر ويقول كلامهم موسيقى عليه وجعلهم أبطال مثلا لا بلا شك العمل ده مكهوم لكل من يقرأ وبين واحد بيجيبهم يجيب كلامه الكفر ويدمهم على ذلك يبقى كلام ده عباد منا من من تاخذ كده الخلاصه ان احكام الظاهر لابد فيها من الظاهر عشان كده واحكام الباطن عند الله عز وجل هو الذي يحاسب عليها نرجع فنقول قوله كل ذي علمه شروط في المحبه ولا محبه كذلك وقال تعالى اثرائته ان اتخذ اله هواه وان الله الله على علم وخاتم على ان انه قلبه وجعل على بطريق اشاوا فمن يهديه من بعد الله يقول فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقه عبد للهواه والكل ما اعطى الله به من الذنوب فتربو بتقديم العبد هوا على اوامر الله عز وجل النووي الكلام ده كان يعني التقييد انه بقى مهم جدا علشان نقول في افضل ايه وكمال ان هو كده الامر ده ويكون على شرط المحبه الناس اللي ما بتفهمش لما ياخدوا الكلام ده يقولوا شوف كل من اعصى الله كل ما اصدروا بده تقديم عبدي على هواء على اوامر الله يبقى ما بيحبش ربنا يبقى ده ايه انتقد شرط لا اله الا الله ورسوله ورسوله لا يبقى خرجنا من لا اله اكبر قال ترست الشوارب بالظبط لا طبعا احنا بنقول ان القيود دي مهمه جدا دي علشان نعدي وان في اصل وكمال علشان يفهم الكلام على وجهه الصحيح فقال تعالى في شان الموالاه والمعاداه في لقد قد كانت لكم اسفه حثما في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يضرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الان وقال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من خاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان الايه وقالت عليおっ 87 8-10-10-11-11-12-15-16-16-16-16-17-19-17-17-17-17-17-27-17-29-18-18-18 عploadvACU edukum us. فoleakrem us. والائتين وقالت – raglHa avons – trein yaitu İskumко trade au la eigenen – argloga et kekkan et de cor lo severet par a規則 par c أو marahum arbitrarie وقالت – afford Pegahman brick Dansah devient. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فانت تولوا فان الله لا يحب الكاسدين تمام خطأ في خطأ لفظي قلنا اجتناب الكبائر المنافي كما هي خاصيه الكبائر في كبائر مش ارتكاب الجبائر ونافي الجبائر <تصفيق> بيكون موجود هيكون ುಲ್ಲ